لواتي يوم له لواء يعقد له يقال هذا اللواء وضرة فلان فعندما يأتون فإن الله رعلا يقرعهم بذلة ومهانة لهم ويقول أين, أين شركاء الذين كنتم تزعمون ائتوا بهم يحمونكم من عذابي ومن أليم عقابي قال ويوم, ويوم يقول وفي, وفي قراءة وقرأ حمزة ويوم نقول ويوم نقول ويوم, ويوم نقول نادوا نادو شركائي الذين زعمتم فكان الله العلاق قال ان كنتم صادقين فاتوا بالشركاء فليدفعوا فلي عنكم هذا العذاب ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ودعنا بينهم موبقا وجعلنا بينهم مبقى فلم يستريبوا لهم وأن يستريبوا لهم قال الله تعالى لا وبعضهم يوم أذن بعض عدو إلا المتقين بل يجعل الله هؤلاء حصب جهنم ففي الحديث, الحديث الشفاعة الطويل قال ينادى على أهل الموقف فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه فمن كانوا يعبدون القمر يكور وتساقط في النار فتسقطون خلفه والشمس كذلك وعزي وعيسى يمثل جني بهيئه عيسى وعزي زي خلفهم جميعا، فلذلك قال الله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم قال وجعلنا بينهم موبقا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا موبقا قال العلماء موبقا يعني مهلكا قاله ابن عباس وأيضا قاله قتادة والضحاك وقال إن قتيبة مهلكا بينهم وبين آلهتين في جهنم زك يقال او بقت في ذنوبه أي اهلكته ذنوبه والمعنى جعلنا بينهم من العذاب ما يبقهم وملكهم فلا يستجيب له كما قال الله تعالى ومن أضل من ما يدعو من دون الله ملة من لا يستجيب له الى يوم القيامه وقيل ما بقواعد واد عميق في جهنم يفرق في بين اهل الضلال واهل الهدى وقيل واد في جهنم كما قال انس بن مالك والحق بانه المفاد الذي يستفاد من الآياتهم لا يسمعون لهم ولا يستجيبون لهم ولا ينفعونهم بشيء ما لنا من شافعين ولا صديق حمين هذا أهل النار يقولون بذلك فجعل الله بينهما مهلكا لا يصلون عليهم ولا هؤلاء, لا هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء قال ويوم قولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعهم فلم يستجيبوا لهم ولعنا بينهم مبقاه وراء المرء وايضا الفت الانتباه في قول لا تفعاله ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم ويبين الله على كذبهم في ذلك فيبين الله تعالى كذبهم في هذا الباب ويقول ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم وما انتى الله بذلك من سلطان لهم فالمساله كانت على الهوى وعلى النفس وعلى السلطان وإنهم الذين قد كفروا بالله جل وعجلوا على أنفسهم بالعذاب والهوان قال وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ورأى المجرمون النار اي عاينوها وهي تتميز تكاد تتميز من الغيث وهي يعني تفور فتتغير حنقا عليهم تنتظرهم وهذا يعني فيه ما فيه من اللفتة العظيمة من جبروت الله جل وعلا وقوته قال وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يردوا عنها مصرفا فما الفائدة يعني او قل ما هنا يعني تريده من اللطائف عندما يقول الله تعالى وراى المجرمون النار ما قال القوا في النار معناه انهم في النار لكن ابتداء قبل قبل الإلقاء في النار راوا النار عندما تعلمون بان النار لا سبعون الف زمان كل زمان يجره سبعون الف ملك إذا قال الله تعالى وراء المجرمون النار فظنوا انهم مواقع لم يجدوا عنها مصرفه فائده أو اللطف في قولي وراء المجرمون النار ما قد القوا في النار ممتاز ممتازة جزاك الله خير نعم نعم ممتاز بارك الله في إيدياتي صحيح صحيح هو أصلا رؤية رؤية العذاب قبل نزول العذاب عذاب رؤية العذاب قبل النزول فيه عذاب وارعاب وجف عذاب اخر هذا عذاب حتى يلقوا في العذاب فسبحان الله قال وراء المجرمون النار رؤيتهم للنار عذاب فوقال عذاب الذي ينتظرهم فقوله وراى المجرمون النار ايعذبوا أي برؤيه النار والنار فيها ما فيها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامه يؤتى بجهنم لها سبعون الف زمان كل زمان سبعون ألف ملك يجره وهي كل بعضها بعضاً أن ترى وكلما يبقى فيها فوجن سألال مخزنة فأنا في الأفلال الأخرى في سورة تقول ماذا تقول وتريد تقول هل من مزيد هل من مزيد لا تكتفي حتى يضع الجبار قدمه فيها فتنزوي أنزوي بعضها لبعض تقول قد قد وراء المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها فظن هنا بمعنى استيقنوا استيقنوا إلى إلى النار يسقطون قال وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يردوا عنها مصرفا فظنوا انهم واقعوها يعني ملابسوها يعني داخلون فيها فعلموا يقينا انها لهم وانهم داخلون داخلون فيها لان التقريع والتوبيخ اولا وذكر الشركاء والامداد ثانيا يدل على, على انهم أصحاب النار لا يخرجون منها أبدا خالدين فيها أبدا قال وراء, قال وراء المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفة ولم يجدوا عنها مصرفة لم يجدوا عنها معدلة لم يجدوا عنها منجات لم يجدوا عنها مخرجا وان لهم وقد حبسهم الله فيها وعدهم وتوعد لهم والله دل في علاء إذا قال صدق وإذا وعد وفه اوفى سبحانه جل في علاء فأن لهم الخلاص وأن لهم النجاة وقد أشركوا برب الأرض والسماوات وقد قال الله جل في علاء إن الله لا يغفر أو يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات المهركات وذكر اول هذه السبع الشرك بالله كما قال الله تعالى عن الحكيم عندما وعظ قال يا ابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال وراء المجرمون النار فظنوا أنهم وقعوها ولم يردوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قول الله للفعل ولقد صرفنا في هذا القرآن أي بينا وأوضحنا ودللنا بضرب الأمثلة والبيان التام بالقرآن, بالقرآن والقرآن بالسنة قد صرفنا قد بينا وأوضحنا طريق الهدى من طريق الرابع وقد بلغ رسولنا أتم البلاغ وبين أتم أتم البيان ولقد صرفنا في هذا القرآن الذي هو هداية من الرحمن الذي هو من تمسك به وتعبد بما فيه كان من أصحاب الجنان قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل لكل الناس ولقد صرفنا في هذا القران لكل الناس كما قال الله جل وعلا واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى خلق فهذا سبحانه وجل في علا قال فهديناه النجدين الطريقين قال ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل هذه بهدلاة واضحة على قامة الحجة على على الجميع من بلغتهم الدعوة وقيمة علم الحجة ببيان الله دالة وعلا وهذه الآية عظيمة جدا صراحة تنفعنا في قاعدة عقديا من الأهميات مكان ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. نعم ما هي المسألة العقديه المهمه التي ترتبط بقوله جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل هذا كان يحضر لنا الدورات من سنين الان صار محدثا يعني تشرب الله. الله ان القران نزل للناس عامه جيد المفروض الاجابه عندكم مثلا لمن وزير الا ولها في الدليل كتاب الله ربنا نعم هذا صحيح هذا صحيح ممتاز ممتازين ما زلت انتظر إجابة في قاعده عقديه من الاهميه بمكان التقديم والتأخيل الحصر ممتاز أتلست هي. فيها الرد على مخدم جيد عبرها بالدليل وأي دليل أعظم اكتبار نعم صحيح طيب. طب أحيلوا حالتكم مهمة صحيلة ماذا؟ ما عندك يعني الحق في هذا الباب بأن المساله غير متوقفة على البلاغ فقط بل بالبيان والذين يقولون من علماء نجد أنه لا أن أنه العبر بالبلاغ لا بالبيان قالوا لقول لا للشعلاء لأنذركم به ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغ قال العبرة في قامة حجة بالبلاغ لا بالبيان بالبلاغ لا بالبيان لقوله لأنذركم به ومن بلغ قلنا الرد عليه في هذا انه قال صرفنا صرفنا يعني بيننا وضحنا في هذا الباب فاذا لا بد من البلاغ والبيان لا بد من البلاغ والبيان ولذلك قال ولقد صرفنا هنا لما جعل المساله في هذا الباب ردا عليهم وانكارا لانه صرف بين وضح ولقد صرفنا في هذا القران يعني بيننا ووضحنا باروع الامثله التي يظهر بها الحق من الباطل والحق يعلو ويجلو قال ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل لقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه مر على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فكان نائما فأو ما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليما تصلي ليلا لما تصلي بالليل لما تقوم الليل ما تقوم فقال ابن ابي طالب رضي الله عنه وأرضاه أروحنا عند الله جل في علا قبضها فإن شاء أن يردها ردها وإن شاء أن قبضها فضرب النسلم على فخذه لم يتكلم معه بكلمة لكن ضرب على فخذه وولى ثم قرأ قول الله جل في علا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وهنا المجدلة والمخاصمة من أهل مكة الذين عارضوا القران بعقولهم وجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم ليبحدوا به الحق فانت ترى حتى حتى من علم بان هذا القران انه الحق ما تراه الا الا بعدما ازعم الا بعدما ازعم اعترض من أجل وجاهها من أجل السلطان من أجل المال من أجل الدنيا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على على الاخره فهنا الوريد بن المغيره عندما سمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن له لحلاوة وإن عليه للطلاوة وإن أسفله مغضغ وإن عليه لمثمر قالوا فجاء أبو جهل وخشي أن يدخل الإسلام فقال ان قومك جمعوا لك مالا لتتكلم يعني لتقول فيه قولا فوصف الله جل وعلا ونظر يعني قال الله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا ولعدت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم اطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدة ثورهقه صعودا انه فكر قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر نعم ثم طب لحظة ناسف عفوًا سماريكم أستاذي الله بارك حضر. يعني أخذ الحق أرادوا به باطل لما جاءهم لما عباس خالوا لا تسمعوا له إنهم قوم وصفهم الله في الكتاب خصمون سبحان رب العظيم فالغرض المقصود أن الإنسان فيه جدل إن لم يرد الحق يجادل عن الباطل ليضحد الحق وأن له ذلك الحق أبلج والباطل لجلج قال لقد صرفنا في هذا القرآن كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا جاءهم الهدى الا يستغفر ربهم الا ان اتيهم سنوت الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما منع الناس ان يؤمنوا يعني الذي ال الذي اتخذوه مانعا ليمتنعوا عن الايمان ما ذكره الرحمن هنا في قوله يستغفر ربهم الا ان اتيهم سنوت الاولين يعني عذاب الاولين وهذا تفصيل ان شاء الله سيأتي وترى أن من جهلهم تعجلوا عذاب الله للفعلاء فأتاهم العذاب حين بغته واخذهم الله أخذا عزيز مقتدر الفوائد المستنبطه هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان هي شريعة الله الخائن لا يمكن أن يكون نصيرا من لم يتخذ الله نصيرا فلا نصير له خلود الكفار في النار كم هنا تبع الجدال بالباطل